المجرمين ويقولون حير محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعل له هباء أم ثراء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَا لِيتَنِتَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعل لكل نبي عدوا من المجرمين وكفّ بربك هديه ونصيرا، وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فأذكَرَت الله ترتيلا.